الحمد لله الحمد لله اهتدى بهديه المهتدون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون واشهد ان محمدا عبده ورسوله جاهد المنافقين والكافرين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون اما بعد فيا عباد الله لما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وأظهره على الدين كله وأعزه ونصره ومكن له شرق بذلك أناس من الذين مرجت عهودهم وفسدت في طرهم وضعفت شخصياتهم فلم يستطيعوا أن يثبتو على صفة واحدة أو وجهة واحدة شرق بذلك المنافقون الذين مني بهم الإسلام. منذ طلوع فجره وقيام دولته في المدينه المنوره هم العدو اللدود خطورتهم وعداوتهم لا تشابهها اي خطوره او عداوه في الدنيا يكمنون بين صفوف المسلمين متسترين بدعوه الاسلام وهم اخطر على الاسلام واهله من اليهود والنصارى والصابئين والمشركين، لأنهم لا مؤمنون حقاً فيؤمنون، ولا كفاراً ظاهراً فيحذرون، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، لقد حذر القرآن الكريم منهم كثيراً، حذر أفراد المسلمين وجماعتهم، حذر الأفراد. اي يتصفوا بصفاتهم حيث بين مصيرهم وحذر المسلمين اجمع من ائتمانهم والانخداع بهم بخطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله ان يفكون انهم العدو الاكبر الذي يلوذ في مسارب ارضيه وطرق ملتويه مستخفيا بقبحه وخبثه مستترا بجرمه وضره يتخذ من ايمانه يتخذ من ايمانه الظاهر جنة وسترا ويعيث في الارض بكفره فسادا وخبثا يظهر للمؤمنين بالمحبه والولاء والمؤازره وينقلب الى الكافرين مظهرا كفره وعداوته للمؤمنين والمصلحين وعظيم ولائه للكافرين واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم فيعاتبهم الكفار باظهار موده المؤمنين فيقولون انما نحن مستهزئون الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يفسد المنافق في الارض ويبغي فيها الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذم وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ وَأَضْرَابِهِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ الْمُنَافِقُ يَقْتُلُ يَدْمِرُ يُحْرِقُ يُبِيدُ وَيُلْغِي وَيَسْلُبُ مكتسبات وطنه ويقول ببجاحة انما نحن مصلحون الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون هؤلاء هم المنافقون الذين اتخذوا اليهود اصدقاء ومع ذلك يزعمون الايمان اتخذ اليهود المغضوب عليهم اولياء يناصحونهم ينقلون اليهم اسرار المؤمنين فتره تراهم مع المؤمنين وتاره مع اليهود ما هم منكم ولا منهم ويحلفون كذبا انهم مسلمون وهم يعلمون كذبا انفسهم هم على اليهود وليسوا خوانا والمخلصون اصحاب علاقات خارجيه المنافقون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين يحلفون بانهم مسلمون ليصبحوا في عداد المسلمين فينفذون الى قلوب الضعفاء والسذج من الناس يلقون في قلوبهم الشبهات والمكر والخداع للمسلمين يلفقون التهم والاباطيل والشائعات فتسري في المجتمع المنافقون يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا يحبون ذلك يخططون له يعملون ليلا نهارا لاشاعتها وبثها وهم لا يامن جهدا في ذلك بدعوى خدمه المجتمع تحريك طاقاته واستثمار مكتسباته المنافقون يلفقون التهم والشائعات في رموز الاسلام لانهم اعلى الهرم فاذا سقطت الرموز شوه الاسلام ولذلك حاولوا تشويه صوره النبي صلى الله عليه وسلم في عهده بالالصاق الفاحشه في اهل بيته فينفي عنه الطهره والنقاء فبذلك يشوهوا صوره الدعوه المحمديه والرساله السماويه وهذا ديدنهم الى ان تقوم الساعه ولكن لا يضير البحر لا يضير البحر امسا زاخرا ارمى فيه غلام بحجر ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره فقط لا ثم يغلبون المنافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لماذا حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون فهم يحسبون ان بايديهم ارزاق المسلمين من الصحابه وما علم ان لله خزائن السماوات والارض بيده مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ولا يملك احدا ولا يملك احد ان يمنع فضل الله عن عباده ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفهمون حكمة الله، لا يدركون تدبيره. لذلك قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا. المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك هيئةهم ومناظرهم لحسنها ونضارتها وضخامتها إن يقولوا تسمع لقولهم فتصغي لهم لفصاحتهم وثلاقه السنتهم مثقفون قال ابن عباس كان ابن سلول راس المنافقين جسيما فصيحا ذلق اللسان فاذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكذلك كان اصحابه اذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الناس بها ياكلهم فكأنهم خشب مسندة فكأنهم خشب مسندة إلى حائط صور خيالية من العلم صور خيالية خالية من العلم والنظر فهم أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. ولذلك المنافقون يحسبون كل صيحه عليهم يظنون لجبنهم وهلعهم كل نداء وكل صوت او توبيخ انهم يرادون به فهم دائما في خوف ووجل وهلع من ايهتك الله استارهم ويكشف اسرارهم وكلما نزل ووقع امر او خوف يعتقدون انه نازل بهم كاد المريب ان يقول خذوني لهم علامات يعرفون بها كما عند الامام احمد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيتهم لعنه وطعامهم نهبه وغنيمتهم غلول لا يقربون المساجد الا هجرا ولا ياتون الصلاه الا دبرا مستكبرين لا يالفون ولا يالفون خشب بالليل صخب بالنهار المنافقون اذا حدثوا كذبوا واذا عاهدوا غدروا واذا اؤمنوا خانوا واذا خاصموا فجروا توهم المنافقون ان العزه بكثره الاموال والاتباع فقالوا لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها الاذل يعنون بالاعز انفسهم وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الله عليهم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لفرط جهلهم وغرورهم بانفسهم يحسبون فوزهم بجوله انه للابد وما علموا ان حزب الله هم الغالبون لو تامل المؤمن حال المنافق لرا انهم يخافون الناس ويخشونهم اشد من خشيتهم لله وخوفهم من لئن تم اشد رهبه في صدورهم من الله بذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يفقهون عظمه الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته فهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو فاضحهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه المنافق جبان لا يجابه في سلم ولا حرب لا يقدر على قتال المسلمين الا اذا كانوا متحصنين او مدعومين من حلفائهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر يكونون وراء الحيطان ليستتجروا بها او في القرى المحصنه بالاسوار والخنادق المنافقون في كل عصر متفرقين غير مجتمعين باسهم بينهم شديد وعداوتهم بينهم متاصله ويخيل اليك بانهم صف واحد ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى مختلفون غايه الاختلاف لان 아راءهم مختلفه وقلوبهم متفرقه قال قداده اهل الباطل مختلفه 아راءهم مختلفه اهواؤهم مختلفه شهاداتهم وهم مجتمعون في عداوه اهل الحق مجتمعون فقط في عداوه اهل الحق لانهم لهم اعداء وعداوتهم هدفهم وقصدهم لا ينفكون عن ذلك يعتبر المنافق صاحب الحق عدوه اللدود الدائم لان طبعه يخالف طبعه فصاحب الحق يسير في الاضواء على نور من الله والمنافق يسير في الخفاء يسير في الكواليس في الدهاليز المظلمه وفي الطرق الملتويه لا تعلم وجهته تراه يدخل مدخلا ويخرج مخرجا اخر كليربوع في نافقاه واسمه اشتق واشتق من ذلك ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يفعلون كما يفعل المخادع ظَنَّ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَخْدَعُونَهُ تَعَالَىٰ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَظُنُّونَ أَنَّ إِمْهَالَ اللَّهِ لَهُمْ نِسْيَانًا وَعَدَمَ عِلْمٍ وَمَا دَرَوْا أَنَّ اللَّهَ قَدْ خَدَعَهُمْ بِاسْتِدْرَاجِهِم إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ولا ينفقون الا وهم الا وهم كارهون لا يثقون بموعد الله وجزائه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً سخروا ألسنتهم وأنفسهم وأقلامهم من المؤمنين إن أحسنوا عابوا وإن أساءوا فضحوا قال الله عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب اليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم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 الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب نحمده تعالى واعوذ به من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ال والاصحاب والاتباع الى يوم الحساب اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه واعلموا ان الله عليم حكيم خبير عباد الله من صفات المنافقين مخالفه الفعل القول فهم يقولون ما لا يفعلون ويبطنون خلاف ما يظهرون يقول الله تعالى عاتبًا على علماء بني اسرائيل ومن شابههم من هذه الامه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أ فلا تعقلون ويقول في منافق هذه الأمة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بية طائفة منهم غير الذي تقول ويقول تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقد تمنى رجال من المؤمنين فريضه الجهاد قبل ان تفرض فلما فرضت تقاعس بعضهم فانزل الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقول ما لا تفعلون روى البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقطابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه اهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلا كنت أأمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه لقد ظهرت بعض الوجوه المكفهيرة الكالحة تعبر عن ما في قلوبهم تعبر عن ما في قلوبها من النفاق السنتهم احلى من العسل يقولون نفاقا من خير القول ويخالفون اهل الاسلام في الفعل والحال يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق شان اهل الضلال ولربما خانتهم طباعهم فتكلموا بابشع الاقوال طالبوا بالديمقراطيه والانتخابات فلما خاضها الشرفاء انقلبوا عليهم وصاحوا بالحلفاء اين الحريه اين الحريه اين الديمقراطيه احلال على بلابله الدوح احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس لهم في كل يوم دسيسه وفي كل ليله مكيده يشيعونها بين الناس لماذا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله هم تمن نوره والله هم تمن نوره ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون فهم خلف لشر سلف يبشرهم ربهم بعذاب اليم بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَجْمَعُهُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا وَهُمْ فِي قَاعِرِ النَّارِ لِخُبْثِ طَوِيلَتِهِمْ وَشَرِّهِمُ الْمُسْتَطِيرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ والسلطه والمكانه فلا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون هذا في الاخره وان الله قد فضحهم في الدنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضحهم على مدى الازمنه وكذلك نصرف الايات لتستبين ولتستبين سبيل المجرمين فضحهم في عهد رسوله في القران في عده سور منها سوره المنافقون والتوبه حتى سميت سوره التوبه ببراءه والمقشقشة والمبعثره والمشرده والمخزيه والفاضحه والمثيره والحافره والمنكله والمدمدمه وسوره العذاب لان فيها التوبه على المؤمنين وهي تقشقش من النفاق اي تبرئ منه وتبعثر اسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم وتنكل بهم وتشردهم وتخزيهم وتدمدم عليهم اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللهم لا تجعل لمنافق علينا يدا فتحبه قلوبنا ولا سلطه فيحيد بنا عن سبيلك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ارض عنهم اجمعين والامن لعنهم وابغض من ابغضهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا ربنا فاحينا اعزته على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين قولوا امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الدين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 وينها فيه عن المنكر اللهم اجعل ولاي اولياتنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اهدِ ولاة امور المسلمين عامه وولاة امورنا خاصه لما تحبه وترضاه اللهم كل المسلمين في كل مكان اللهم ارحم ذلهم اللهم ارحم فرقتاهم اللهم لمه شاعثهم اللهم اشف مريضهم اللهم اتقبل شهداهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم اهدي ضال لهم اللهم ادل حائراهم اللهم انصر مجاهدهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا كريم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والكرام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم ارحم ضعف اخواننا في مصر اللهم ارحم ضعف اخواننا في مصر اللهم لم شعثهم اللهم داوي جراحهم اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين اللهم عليك بطاغيتهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انتقم للمؤمنين اللهم انتقم للمستضعفين اللهم انتقم للمؤمنين اللهم انتقم للمستضعفين اللهم انتقم للاياما اللهم انتقم للنساء اللهم انتقم للاطفال يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم لا تؤاخذنا بما فعلوا ولا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنا